أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يقول ما أتى أمر الله فلن صايلو سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يُشْرِكُونَ يُلَذِّنُ النباذي من انذر ديانا من ينسى من النباذي ان انذروا انه لا اله الا انا فتقوا قالوا قسم السماء في تعالى مما يشربوا قالوا فلئن شفعنا وقفت فاذا هو فصيم مبين والانعام خلقنا لكم فانتم تزادون وما نمنعكم منه لَن قُمْتِ زَادِفُ وَمَا فِي وَمِنَّا قُلُ لَن عَلَقُمْ زَجْمَانٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَعُونَ قُلْ أَنَّامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِيوَنٌ وَمَنَامٌ فِيهِ وَمِنَّا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تسرحون وتحملوا أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا أنفس إن بقوم لهم وفيهم وان رفيلا القلب غلا ويخلق ما لا تعلهون وعلى الله قصد السبيل ومنا جاهر ولو شاهر وَعَدَ اللهُ أَنْ يُقْضِيَ السَّبِيلَ وَمِنَّا جَائِرٌ وَلَوْ سَاءَ قَضَاءُ أَيَّامِن لَلَّمِينَ السَّمَاءَ إِمَّا لَكُمْ مِنْهُ شَرَفٌ وَمِنْهُ شَيْءٌ لَنْكُم مِنْهُ شَرَفٌ سِيمُونَ قَوْلَ لَمْ فِي أَنْزَلَ مِنَ لكم منه شواه ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزوعة لَوْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مَا وُعِدُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَأَغْرَقَنَّكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ۖ وَاسْتَمْسَكُوا الْقَمَرُ وَالنُّجُومُ سَارَتْ فِي فِذَٰلِكَ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ قَوْمِي اقْتُلُونَا وَمَا تَذَرُونَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ أَوْ مُخْتَلِفًا في ذلك لآية لقوم ينذكرون وتقر لكم الليل والنار والشمس والقمر وقراتم بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وماذا وأنا كم في الأرض مختلفون فَأَمِنَّهُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمِي فغلَ في صق وَ الب أرلتاء كل م نلَقم ف تس تخ أريج منِ فَلْيَنظُرْ تَنظُرْ بَصُرُهَا وَتَوَلَّ الفُلْك مَخْرَفِ بَلْ تَوْلَفُ الْفُلْك مَخْرَفِ وَلِتَنزُدْ تَهوُمٌ فَضْلُ لكم تشكرون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله وَلَعَنَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ أأَلْقَى فِي الْأَرْضِ مَوَاضِعَ أَمْ تَسْمِرُ دِيفْوًا أَمْ أَنْرَوُ وَسُبُلًا لَّعَنَنَّكُمْ تَدُونَ لَمَات قَبِل النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَأَرَفُ فِي الأرض بكم وأغنى آروا وصبلا لعظ لكم تهتدون وعلى مات وبالنجم هم أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لَا يَخُلُقُ أَفَلَا تَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّونَ إِمَّةَ اللَّهِ ذَا تُحْصُوهَا إِنْ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله لغفور رحيم والله يعلم وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَسُنَ غَيْرَ وَمَا لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا وَإِذَا يُبْعَثُونَ إِلَى حُكْمٍ إِذًا إله وَاحِدٌ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يرتضون وهم مستكبرون اول الذين ينادون من دون الله لا كلكم شيء وهم يخلفون امواتا نغير اخيا وما يسعنا انيام يبعثون الى افق بلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْكُمُوا أَوْ زَغْرَفَ مُكْمِلَ كَيْوَمَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَكُمْ كَامِلًا يَوْمَ انْقِيَامِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا نُغِطِّلُونَهُم الا انسى اما ينذرو قوم من كانوا الذين من قلوبهم فاتوا الله بني انا من الق فأتى الله بنيانهم من القاعد فقر عليهم السقف من فوق ذنب فقر عليهم السقف من فوقذ وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزير ويقول أين الشوكائي الذين كنتم تشاقون فيهم اليوم يوم والسوء على الكابرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين فَأَلْقَوْا السَّلَمَ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا قُلْنَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَلَأِنُ إِنَّ اللَّهَ عليم. فَكُنْتُمْ تَتَّمِلُونَ أذِنُ قَوْلُ أَبُ عَادٍ إِنَّ الْمَخَالِذِ فلبئش مسوى المتكبرين وقيل للذين استقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ونبار الآخرة خير ونبع مدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما غَالِكَ يَعِزُّ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَفَعَلُوا الْمَنَاعِقَ فَأُمِرَ الْمَنَاعِقَ قَالُوا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم صملون هل ينظون إلا أنت يَغْمُ مِنَ الْمَاءِ كَانَ فُؤَؤًا يَا تِيهَ أَمْرُ رَبِّ كَذَلِكَ كَانَ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 ولا حرمنا من دونه من شيء كَذَلِكَ فعل الذين من قبل ذلك فهل قُلِ ٱللَّهُ ٱلْبَنَآءُ ٱلْمُبِينُ وَلَا قَاذِفَ عَنَّا نَسِى قُل لَّئِنْ أُمِرْتَ وَسُولًا أَن قوم تمنوا مما آتاهم ومن مما حق قال لن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 لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا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 ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن والذين آجروا في وَلِمُلًا نُذُو أَمَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ وَمَا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزهر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا وَمَا يَتَّفِقُ ثَوْن أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّئَاتٍ أَن يُصِيبَ مَن هو بِالْمُرْضَةِ أَوْ ضَامِيَةٌ هُمُ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشترون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُهُ وَحِيْفٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ يتفيه ظلاله يتفيه ظلاله عن اليمين والشمال جذب لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض منه دابة والملائكة, والملائكة يغاظون ربهم من فوق ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتكلم اتخذوا إليهم اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرههون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله وَأَنَابَ بِكُمْ مِن نَّمَتٍ فَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَا اسْتُبِقُوا إِلَيَّ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّلَمَ وَعَسَىٰ أَن يَأْتِيَكُم مِّن رَّبِّكُمْ بَرَدٌ لِيَكُونُوا بِمَا أَسَيْنَاهُمْ فَتَمَّ تَعُوفَ فَسَوْفَ وَإِذْ يُرَوُونَ لِمَن لَّا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ السَّمَاوَاتُ دون و يجعلون للنائل بنات صبحانه ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بش وأحدهم لا ضل وجبه مسودا وهو كظيب يتوارى من القوم من سوء ما أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَا يُجْمِئُ إِلَى أَجْرٍ لا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا فَجَعَلُوهُ لِلَّهِ مَا يَرْجُونَ وَالتَّصْوِفُ أَمْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَمَّن لَهُ الْفُسْنَا لَا جَرَمَ أَمَّن لَهُ أَرَوْا انه مفترون الله لقد اوسلنا الىهم من قذل كان الذين ينمو الشيطان وما فَإِنْ أَنْذَرُهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَّا لَكُمْ فَهْوَ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَمَّا إِنْ تِلْكَ تَبَارَكَ يَعْلَالِ طُبَيْنَا لَهُمُ الَّذِي ابْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا لِطُبَيْنَا الَّهُ فِيكُمْ يَا أُغْدَاوُ وَرَحْمَنَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَأَنَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما يا ذي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موت ذا إن في لذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة إِقُمْ مِمَّا تَسْطِعُ قِنْدِيلَيْنِ بَيْنَ فَرْقٍ وَذَمِ الْلَّبَنَ لَذَنَ خَالِصًا إِذَا الظَّلِّ ومن ثمرات النخير والأعناب تكتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فى ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتقذ من الجبال قلوتا ومن ومما يعرشون ثم قلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطوه ذا شواب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس <تصفيق> إن في ذلك لآية قوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوساكم ومن من العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ولا باع عبكم من في الرزق أمع الذين نفوا بيلوا فيرن ذين الذين أيمانهم فهم فيه سواء أفد نعمة الله يجحدون والله قضى فضل بعضكم على بعض شر القطر فما الذين فضلوا براد جير الزذم علىها ملكة أيمانهم فهم في بسواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أفضل وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَأَوْلَادًا لَّكُمْ وَأَكْمَلَ لَكُم مِّنَ وَاجِئْكُمْ بِمَا نَحَقَّدْتُمْ وَرَأَيْتُمْ مِنَ الْقِيفَ أَفَذِلِّ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ عَذِلَّ رَبَّكَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظ وجعل لكم من الَّذِي جَعَلَ لَكُم دِلِيلاَ حَتَّىٰ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَتَذِلُّ مَا يُؤْمِنُونَ وَذِكْرُ اللَّهِ هم مُرُون وَيَا أَبُ دُونَ مِنْ دُونِ الَّذِي مَا لا يَمْلِكُ لَهُمُ الرِّزْقَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ الطيرون تلا تابور بن الله الله يعلم وانتم لا وتعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يخذر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه من قل حسنا فهو يمتق منه سر ووجه را فليستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أذكم لا يقذر على شيء على مولاه وهو كرل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعذل وهو على صراط مستقيم قال الله ضيب ما وافو الأرض وَمَا أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء وَذِكْر وَمَا أُخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَئِن شيئا وجعل لكم السمع والألصار والأفئذ فلعل لكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخ في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك يؤمنون ولله ضيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا البصر أو هو أفرب. إِنَّ اللَّهَ آمَى لَكُلِّ شَيْءٍ قَيْرٍ لا تعلون شيئا لا تعلون شيئا وجعل لكم السمع والأرصى والأب إذا تلعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في وَالَّذِينَ أَخَافُوا مَقَامَ رَبِّهِمْ وَنَهَوْا أَنفُسَهُمْ عَنِ الْهَوَى أَسْلَمُوا وَاَوْسَرَ ذِي لَتَقِيفُ بَثَقَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بعلكم لَا تَعْلَمُ مَا يُمْكِنُونَ وَأَذَرُهُمْ الْكَافِرُونَ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعسرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب انقوا تنفوا عنه ولا هم ينظره واذا ان الذين اشرف شركاءهم طالوا بان اولا قَالُوا رَبَّنَا أَنَّىٰ يَأْتِينَا ذِكْرُكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِنَا لَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ إِلَّا lệ cũng là cơ ý lòng mê nghiệp sao mà bọn là anh الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَتَنُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَزِيدُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَي أُم م غ قفليُم مت شًا النلَذ مِ أَ فُوت مج وجلنا بك شديداً على أولئك ونزلنا عليك الكتابة كَلِتَ بَتِ رَ انَ لِ كُل شَيْء وَهُوَ وَالْمَلِكُ وَهُوَ السَّالِ وَبِالَّذِي يُنْشِئُ وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ الْقَوِيَّ بِالْقُوَّةِ وَالْقَوِيَّ بِالْقُوَّةِ وَالْقَوِيَّ بِالْقُوَّةِ سَأَجِيءُ الْمُنكَرِ وَالضَّرْبِ يَا أَيُّهَا الْقُمْ وَأُوفِ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَ تُمَنَّسُقُ بِأَيِّ مَا نَذَعْتَ فِي يَدِهَا وَلَكُنْ قُبُلَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقبوا واذل من بعد قوه ان كنتم تاخذون دخلا بينكم تَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَا أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَغْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخترفون ولو شاء الله لجعلكم أم مَلَكٌ وَاحِدٌ عَلَى يَظِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَذِمُّ مَن يَشَاءُ وَلَئِنْ قُُم تَ تأَ م قُ د قلَ بَين ق فتزل ق أن تللو قذ بد صوتها تزوك الس أ فيم قد ثم س ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن وهو خير لكم إن كنتم تعولون ما عندكم ينفد وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ٱفْتَدَوْا وَأَحْسَنُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنِ ٱعْمَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ كَمِنْ أُنْسَاوٌ مُؤْمِنٌ أجزينهم أجردوا بأحسن ما كانوا يعملون ما فلنعمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي الَّذِينَ أَيْلَوْا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاتَّبِعْهُ ذَا الْقَارِعَةِ الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان الله للذين آمنوا وعلى ربهم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 وَإذاضَ تََّّ آطَ النَّ كََ آك وَهُم مهُ أَلَ بِميونَ بل أكثرهم لا يغلعون قل نزل روح القدس وطبت بالحس يسب يتو الله نا امنوا وضودا و للمسلمين ولا قد نلوا ان ظلم نعم يلوغ و صوت لسان الذي يدون اليدي ا وهذا لسان نور مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وعلى إنما يختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ نُسِيَ الذِّكْرُ لَمَنْ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم ضبر من الله فارْهِمْ قَوْمَكَ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ نُكْر ذَلِكَ فِي أَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين فاضوا عن ماذا ما قلوب بذم وسمذ واذ صارذ هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين عجروا من بعض لما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عمل وَا وَمَا لَهُم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً تَتَّخِذُ يا إله القوى وتن كل ملك يا إله القوى بأنو من الله تكفر بهنو من الذي ذاقها الله لذاك رجوا ويعلو الخوف كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّهُوا فَأَخَذَهُوا الْعَذَارُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مُنْ قِنَّ نِعْمَ أَهْلُهُ نِعْمَ الْمَصْرُوفُ عَن مَّتَمُّ مداع قليل ولهم عذاب أليم Ha الن ق fo الن لَக்க mi ق وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون منض لَ غف وَحي إ إذ م كان أم قوليstillalladhi hamini wa lam yaqu min al mushrikin ja'ilan إِذْ تَوَلَّوْا وَأَنَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَأَنَّنَا نُفِّسِدُ فِي الدُّنْيَا حسنة وإنه نور سيل من ثم وحينا إليك امنت اذْ يُمَنّ لَئِذَا ذِي مَحْمِفٌ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَيْنَ إِذَا غِئْتَ ذنلة إذ راهي محنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين خلقوا لا تقف في وا يوم البعث فيما كان يقول تلفول ودعو الى تدينوا تكذيبت متى وما هو يضبط الحكمت وجهادهم بالتي احسن بل هو أعلم بمن ضل عن سبيلِه وهو أعلم بالمهتدين وإنا قد قبضتم أعناق لما قُربتم بي وله يفاوتم له خير اللي حاضرين وصف المر ما ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينفرون إن الله عليك قَوْمَ الَّذِينَ نُغْمِضُ